الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده اللهم إنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله يا فاعل لما يريد يا ذا البطش الشديد يا ذا العز المنيع يا ذا الجاه الرفيع يا خير الغافرين يا خير الرازقين يا خير الفاصلين يا خير المنعمين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 الرسول المجتبى والنبي المصطفى صل عليه وآله الشرفى وصحبه النجبا ومن تبعهم بإحسان وقتفى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت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 أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لأحزاننا وذهابا لهمومنا وغمومنا اللهم وجعله أنيس لنا في وحشتنا وجعله شفيعا لنا يوم القيامة وجعلنا اللهم ممن يقرا القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله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 اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء اللهم رضبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى واغفر لنا الآخرة والأولى اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب يا رب يا رب علق قلوبنا بك, علق قلوبنا بك ولا تعلقها بأحدا بأحد من العالمين اللهم اجعل اتكالنا عليك اللهم اجعلنا ممن يتوكلون عليك واجعل رزقنا رغدا رغدا ولا تشمت بنا احدا ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم انتقم لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اشد وطأتك على عدوك وعدوهم. بقوتك وجبروتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم امنا في أوطاننا واحفظ اللهم أولاة أمورنا ووفق بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبيض وجوههم ويسر أورهم اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا اللهم اشف منهم من كان مريضا اللهم اشف منهم من كان مريضا اللهم امسح عليهم بيدك الشافية يا شافي يا معافي يا كافي سبحان ربك رب العزة عما يصفون